وأوحينا إلى لة نبأ أنو بأمر ماذا وهم لا يشعرون وجاؤوا أباهما شائيا بكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبخ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلوا الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذبا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلا دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم عدودة وكانوا فيه من السايدين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 إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذابك إنك كنت من الخاطئين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 وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لم تُنّني فيه ولقد رأيت عن نفسي فاستعصى ولئلا لم يفعل ما أمره ليسجن ولا يكون من الصغيرين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 ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتَيَان ودخل معه السجن فتَيَان قال أحدُهُما إني أرىني عصر قمرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين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 وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أي الصديق يوسف أي والصديق وأفتنا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 قال تزرعون سبع سنين بابا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يغصرون وقال الملك اتوني به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 قلنا حاش لله قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصل الحق انا روت وان نفسي وان لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنوا بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَمْنِ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 ولأجر الآخرات خير للذين آمنوا وكانوا يتقولون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له ممكنون وَلَمَّا جَهَزُوهُ بِجَهَازٍ قَالَ أَتُونِي بِأَخِلَكُم مِنْ أَبِيكُمْ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 وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا 119. وإننا منع منا الكيل فأرسل معنا أخنا نكتل وإنا له لحافظون 110. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين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 وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم اللهم من شيء الا حاجه في نفسي عقوب قضاء وانه لذو علم لما علمناه ولكن ما اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوا اليه اقاه قال انني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 أنتم كاذبين، قالوا جزاؤهم موجود في رحله، فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين.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 قال معاذ الله أَن نَأْخُذَ إِلَّا ما وَجَدِنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اَسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعَلَمُونَ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 أرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا, وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية وأسأل القرية التي كنا فيها وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بجميع جميعا إنه هو العليم الحكيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بجميع اسال الله ان ياتيني بهم جميعا انه والعليم الحكيم قال بل سولت لكم انفسكم امرا قال بل سولت لكم انفسكم أمرا. فصبر جميل، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بجميع، عسى الله أن يأتيني بجميع، إنه والعلم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فوَكَظْي قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما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 إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضرر وجئنا ببضاعة مسجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن